بسم الله الرحمن الرحيم الفلا مم حسب الناس وإي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا أليعلمن اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون يحكمون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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَا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 وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا, أوثانا وتخلقون اذكى ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا اليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مَن مِّن قَبَلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَنَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا إِلَّا أن قَالُوا اقتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْ اللَّهُ مِنَ النَّارُ إن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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذريته نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة, الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا, إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب ينصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلا كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجيهنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ, سيئ بهم وضاق بهم ذعع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 ولقد تركنا منها آية بينة, آية بينة لقوم يعقلون وإذا مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أَعْمَالَهُمْ فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى البيانات فاستكبروا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 وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغَرَقَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُونَ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدفعون عزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك آية للمؤمنين.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 لا تثلو من قبلي من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا اللعتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجولهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايها فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقه الموت والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا, غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم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 ولئن سَأَلْتَهُمْ من نزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بعد بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سوء لنا وإن الله لمع المحسنين